الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد الله اكبر ما اذى ابراهيم الحليم. الجفاءته من كل فج عميقة. الله, الله أكبر ما شمع أذنا المسلمين وحشدت البيت العتيقة. الله أكبر ما رش الأديب بالساعي على العربات. الله أكبر ما لجّل عليهم الرطور الرحيم من أنواع البركات والرحمات. الله أكبر ما دامت الأرض والسماوات الله أكبر ما دامت الأرض والسموات الله أكبر ما دامت نعمة الإسلام. الله أكبر مرشدة الأرض بأرواح المكبرين في هذه الأيام الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وعاصيلا الحمد لله السميع العليم أحمده على فضله العليم وأشهده على إحسانه القدير وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد فرض صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق أجمعين ورسول رب العالمين نفع الأم وانتم مسلمون واعلموا ان تقوى الله من الحصن الحصين هي الحصن الحصير من المخاوف والدرع المنيع من المهالك ما استطفقا بها او في يفرق به بين الحق والضلال ويفرق به بين الغير والرشاد وحسبا له السعادة في الثارين وخاذ وخاذ بالنعيم المسين في الأخرى يقول الله صلى يا أيها الذين هرضينا املوا انت الله ليجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله هو العظيم الا ان يومكم هذا عباد الله هو احد العيدين الذين لا ثالث لهما في الاسلام يوم الله और गाती the <laughs> والليعلم ان الاذلام من الامن وانه بيع من الاذلام يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس بوريدا لا ترسل تسمعوله يا ايها الناس بوريدا لا الذين تدعون الله يَدْعُونَ مَن تَدْعُونَهُ وَتَرْجُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالأَوَّلِينَ وَالصَّالِحِينَ إِلَّا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ إذا كان غير قادر من على خلق الظباب فسيف تقصدهم وتجلوهم وترجوه فيما هو أعظم من الظباب يا عز اتقو الله اتقوا الله لكذا أن هذه الأبعال إنما إلا إن شرك بالله بظلم أي الذين آمنوا ولم يحلطوا إيمانهم بشر وأن يقول قائرًا كيف يحلط المؤمن إيمانه بشر فلقوا إن الإنسان يؤمن بأن الله شد وعلا هو الخالق الراجع والمالك وهو إنا في الضار لله من <تصفيق> لله ويحش لله، ولكنه يخلق هذا الإيمان بشكل، فيشركه بالله فيخلق إيمانه بشكل، فيسبح من غير الله، ويلعو غير الله، ويقاف غير الله هذا كله شرك بالله جل وعلا ويقول الله رب العالمين وما يؤمن مأثرة هذا قضر عظيم من الله سل وعلا فتدمروا إذا بما كتاب كتابة ورد بكم تفلحوا وتفهموا سنة نبيكم تهتدوا وأقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكن فاستفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد كثيراً وسبحان الله بكرة وعسيلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بارئ البريات وبار الارض والسموات بسم الله الرحمن الرحيم تنتون وحين تصبحون والله الحمد في السماوات والأرض وحين تظهرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأوفياء والسادة الحنفاء ومن تبعهم بإحزان إلى يوم اللقاء الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أيها المؤمنون والمؤمنات عليكم بصلة الأرحام في مثل هذه المناسبات وعليه أيها المؤمنة المؤمنة التقيلة الوفية الصادقة النقية أن تكوني عونا لزوجك على صلة الأرحام ولا تكوني سلما له في قطع أحد من أقاربه فإن الله جل علي يقول فهل عبده أنتم ولايتهم أن تفسدوا في الأرض ما تقصرو أرحابكم أولئك الذين لعنهم الله وأطنه وأعمى صراهم وكثير من النساء ما لبت لي اكتهاب الفساد العظيم الذي فتر الله سلم على في كتابه أنه من الفساد إن توليتم أن تفتدوا في الأرض كثير من النساء من تأروم حول زوجها وتتبر عليه وتحمره بسرع سلة أقاربه وتقطع رحمه وقد تَتَّبَّعُ فِي قَطْعِهِ لَأَبِيهِ أَوْ أُمِهِ أَوْ أَخِيهِ هَذَا جُرْمٌ عَظِيمٌ عَلَيْكِ أَنْ يُهَلْ مُصْمِلَةُ الصَّادِقَةِ الَّذِي تَخَافِنَ مِنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أن لا تفعل هذه الأشياء وإن لا نسيك شيئا من ذلك أن تعجل بالنومة قبل حلول العقوبة من الله جل وعلا وعلى الرجل أن خاف الله في زوجته فلا يظلمها ولا يشتمها ولا يحفرها ولا يحرمها حقوقها التي أعطاها الله إياها يقول الرب جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي أن عليهن حقوق ولهن أيمن حقوق مثل الذي عليهم من النفقة والمعاشات المعروف. والكلمة القيمة التي تسعدها والإحلام لأهلها وأخواتيها وغير ذلك واحبروا أيها المؤمنون من المقول في الأعراب المسلمين فإنه من أكبر الكبائر وأعراب المحرمات والذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دم المسلم عليك حرام وماله عليك حرام لا تأخذه إلا بحق وعرضه عليك حرام لا يحل لك بأي حال من الأحوال وإياكم والغش بالبيع والشراح واحفظوا أذنتكم عن الكذب وشهادة الزور وليحز أحدكم شفرته وليحز بيحته فارفعوا عبادة الله بالحيوانات ومن الثنان التكبير في فجر يوم عرفة أو من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق وهذا التكبير بل وغيره من التكبير والأفكار فإنه لا يشرح فيه الاجتماع كما نراه منتشرا في جميع المساجد وتما كنا نسمعه قبل الصلاة، فنحن على مسجد أن عباد الله المؤمنون لا يحبون مخالفه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العقول ولكن أن نشهد الإنسان بعض النبوة ونحن إنما جعلنا الله جل وعلا نبصر بعضنا بعضا بما أنزل الله جل وعلا على أبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يكبر لوحده هذا ما فبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما الأشياء التي ينبغي تذكير بها أيضا أن كثيرا من المسلمين من ينتجون في هذه المناسبات والأعيات إلى كثير من المحرمات ويظنون أنه ما دامه وفرح وترور ويوم فرح وحضور فإنه يفعل ما يشاء فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه لا يحل لمسلمين إذ مرور الله ليس هنالك حجة بعد هذا الحديث ليس هنالك حجة يا عباد الله وإذا كنتم أنتم عباد الله المؤمنون المسلمون الذين تحرمون رب تبارك وتعالى لا تطبقون هذا الحديث فمن فيطبقه اليهود والنصارى لا أنتم أولى بتطبيق هذه السنة وأولى بأدود الله جل وعلا أن تقفوا عندها ولا تتجاوزوها لا يحل لمسلم أن يمس إمرأة ليست من محارمه وَبَحَارِبُهُ هُنَّ أُرْبُهُ وَأَحَوَاتُهُ وَبَنَاتُهُ وَعَنَاتُهُ وَخَالَاتُهُ وَشَنْكَاتُهُ وَمَا أَجْبَهَا دَارِتَهُ أنظر أما بنات العمر وبنات الخال وزوجة العمر وزوجة الخال وما أشبه ذلك لا يحل لك أن تلمسها بيدك يا عبد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدث يبك بمثيص في رأسه لا كان أهون عليه من أن يلمس امرأة ليست من محرمينه. هذا حديث رسول الله، وقد يقول طائر الننية صادقة. هل تضمن أن لية المرأة الأخرى صادقة؟ لا تضمن. وكذلك هل هي أفضل من نية رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم لما جاءته تلك المرأة العجوز. وأرادت أن تبايعه تحت الشجرة كما يفعل الصحابة الكرام فقال سواء الله عليه وسلم إني لا أطافع النساء فاتقوا الله عباد الله وضحوا أيها المسلمون تقبل الله بحياته وقبل الله قلوبنا وجلوبته وجعلنا الله من المهتدين وإياته ورفع ذكرنا وذكركم في علمه وجعلنا وإياكم مع سيد الأنبياء والمحسلين وإمام المتقين اللهم اففر سنوبنا صغيرها وكبيرها اللهم وصفنا للقيام بالسنن اللهم وصفنا للقيام بالواجبات والسنن اللهم جنبنا الآفاء اللهم اغفر لهم جميعا يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت الزواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم المختار امين الله